الباب الثاني والثمانون باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاه الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه ابو داود بإسناد جيد على شرط مسلم